الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالطارعة فأما ثمود ف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 جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغمنا أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعياء ذو واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة شقة السماء فهي يوم إبدواه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إبد ذمانيه يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هؤم قرأوا كتابي إني ظننت أني بلاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية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 يا ليت كانت القاضيه ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيه قد خوفه ثم الجحيم في سلسلة درها سبعون بغاعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حمين ولا طعام إلا من غسلين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 ما تؤمن ولا بقول كهن قليلا ما تذكرون تنسلون من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه ثم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 حسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم